بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك عن الانثان خالق الانسان لله يرسل لهم فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذُكرو الله جلبت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومن ما رزقناهم ينفقون لآئِكَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ جَنَّاتُ عَيْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا وَنَهْرٌ كَرِيمٌ تَمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْنِكَ لِلْخَطْوِ وَإِنَّهُ سَرِيقٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رَكَارِهُمْ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ الَّذِينَ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ هُمْ الْيَآمِرُونَ وَإِذْ يَعْلَمُ رَبُّكَ أَنَّكَ سَتَقُومُ فَتَقْتُلُهُمْ فَإِن تَمَنَّى نَهَرَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ وَيَعْلَا فِي السَّوْءِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِمَتَامَاتِهِ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِمَتَامَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ يَوْمَ حَظٍّ حَظٍّ يَوْمَ لِلْبَغِي وَلَهُ كَرِهَ الْمُجْرِمُ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ فَمَنْ يَعْرِفُ اللَّهَ إِلَّا بِشَرَا وَلْتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إذ يغشيكم معاف أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليقحركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وَيُذْهِبُ عَنكُمْ غَضَبَ الشَّيْطَانِ وَيَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ لَكُمُ الْأَقْدَامَ الَّذِي يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثبُتُوا الَّذِينَ آمَنُوا يُقِفُ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبُ تَضْرِبُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَيَضْرِبُونَ مِنْهُمْ كُلَّ بَلاءٍ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ إِنَّهُ شَاقَّ اللَّهُ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لَا لِكُمْ فَتَذوقُوا أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّكْرًا يَا يُسْمِعُونَ لَغْوًا كَثِيرًا فَلَا تَذْكُرُوا الْأَجْدَا وَمَنْ يُولِ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّلاً إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اقول انا بغضب من الله وله وجهنم وجه نصيب فلان تقتلون ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله عالم وليبري المؤمنين منه بلاء حسما إن الله سميع علي ذلكم وأن الله موهن كيب الكافرين إِذَا تَشَكَّسْتُمْ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أَفَمُلْكُ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَ فَهْوَ قَلِيلٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا لَن تُغْنِيَ عَنكُم فِياتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُنتُمْ أُمَنَاءَ اللَّهَ مَعَ الْمُقْنِينَ هم الذين آمنوا أطيع الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمحنا وهم لا يسمعون إن شر التواب عند الله صحيح صم البطم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم محرقون يا أهلا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 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ قَاصِصًا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنَا قوم قليلم مستضعفون في الارض يطافون اي يتقطفهم الناس فآواكم فآواكم ايذا بنصرله ورجقه من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا الله ورسوله وتقولون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما وأولادكم فتنة وأمر الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرطانا ويكفب عنكم سيئاتكم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَنَشَاءُ لَنَقُولَنَّ مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوهُ مَا إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عَذَابِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِدَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَوْسَىٰ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ مَعَهُمْ وَهُمْ يَسْتَسْقُونَ وما كان الله معذلهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذلهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء من أولياءهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون يُمَنّونَ لَا تُنْفِقُونَ تُحِبُّونَ أَن يَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ يَتَكَبَّرُونَ عَلَيْهِ إِسْرَافًا ۚ ثُمَّ يُغْلَبُونَ والذين كفروا الى جهنم وما يحشرون ليميزم باوم الخلق من الطين بالوعال القنيفه بعضه على بعض سيرسلهم جميعا سيجعلهم في جهنم اولئك هم الخاسرون قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَأْتُوكُمُ الظَّلَمَةُ فَمَن يُنَجِّكُمْ مِّنْهَا مِنَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اِنَّمَا تَهَوْفُونَ اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فَإِن كُنْتَ وَلَوْ فَعَلُوا لَمَّا يَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا يُعْجِزُ مَوْلَاهُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَعْلَمُوا اَن لا معوزون يا شيء فامن لله امته هو للرسول ولذين قربا والافا والمساكين غرب السبيل وبر السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنذرنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعات والله على كل شيء قدير إذ اتقوا بلاد وت الدنيا وذروا بلاد وت القصوى الركب اسفل منكم ولو توعدتم لا لقتستم في المعالي ولكن يقضي الله امرك كان مفردا ليذلكم من هلك عن بنيك ويحيى من حل عن دينه وان الله لا سميع عليم يريك الله في منامك قليلا وَلَوْ أَرَاهُمْ كَمْ كَثِيرًا لَّنَّ شِلْتُمْ وَلَكَنَا ضَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ مِنْ تَقَلِيدِه۪ أَعْيُنُكُمْ قَمِيلا وَيُقَلِّلُكُمْ فِيهِ أَعْيُنُهُمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاصبطوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنجرفوا فتخشنوا وتذهب ريحكم واصبِروا إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ طَغَاوَ وَرِءَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مَن سِوَاكُمْ إِنِّي جَاءَكُم مِّن رَّبِّكُمْ الَّمَّا تَرَاءَتِ الْأَفْئِدَةُ فَأَنذَرْتُكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وِإِذْ أَرَى مَا لَا تَرَى وَقَفُ اللَّهُ وَاللَّهُ جَلِيلُ الْإِقْرَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّنَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَمَنْ يَتَوَكَّنْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيظٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَوَائِدْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ وَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقٌ لَرِكْلَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَرَنَّ اللَّهُ أَلَيْسَ بِغَنِيٍّ مِنَ الْعَادِينَ كَذَلِكَ بِعَامِلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ان الله قوي شديد العقاب ذلك لان الله لم يقم تغير نعمه انما من على قوم حسى يغير ما بانفسهم وان الله سميع عليم كَذَّبَ بِالْفِرْعَوْنِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ قَدَّمُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَخْلَفْنَاهُمْ وَأَضْرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا وَكُلًّا كُنَّا نُظَالِمِينَ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 إِنَّ تَفْتَصِلَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّذْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنْ مَا تَفَأَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَارَ سَاءَ بِإِلَهِ مَعَ الْخَوَارِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْقَائِمِينَ وَلَا يَحْبَذُ مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا مُقْدِرُونَ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّدَاءٍ خِضْرٍ تَحُدُّونَ بِهِ عَذَابَ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَادُوا وَكُم وَآقِنِينَ وَآقِرِينَ مِمَّا تُنْذِرُونَ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَمَا سَرَّقُوا فِقُومٌ عَنْ شَرٍّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاسْأَلُوا إِلَيْكُمْ وَآتُكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَبَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَرِّحْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 لَوْ أَنَّ فَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَميعًا لَّنَكْتَمِنَ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يا ايها النبي حسبك الله ومن استغاك من المؤمنين يا ايها النبي هل يظلم المؤمنين على الكفار إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفوا بأنهم قوم لا يفقهون فالآن خصم الله ان كل علم ان فيكم ضعفاء فان يكون منكم يصف صادره يغلب مائتين وان يكون ماهم امرسون يغلبون يَا سَمِيعَ الْأَذَانِ وَاللَّهُ لَا صَامِّنِ مَا كَانَ النَّبِيُّ أَنْ يَفْعَلَ لَهُ أَشْرَاحٌ حَتَّى نُسِفَ فِي الطُّرُيدِ تُرِيدُونَ عَاجِلَةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْ لَنَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ لَكَانَ بَيْنَهُمْ رَبُّهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلِمُونَ فَتَكُنُوا مِمَّنْ ظَلَمُوا حَلَالًا بَلْ وَصَفَّكُمْ أَهْلُ الذِّكْرِ الرَّحِيمِ يا أيها من يقل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤفكم خيرا يؤفكم خيرا مما أخذ منهم كَمَا يَكُن لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُ خِيَامَتَكَ كَثَفَ لِقَانُ اللَّهِ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الذين امنوا والهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في كتم بين الذين امنوا والذين اروا ونصروا والذين هو نصروا لا ان بعضهم اولياء بعض وَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَهُم مِّن وَلَايَةٍ وَلَا يَقْبَلُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِن يَسْتَغْفِرُوا لَهُمْ فِيهِ سَعْيُكُمْ مَا لَكُمْ إِلَّا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَغَيْظُهُمْ عَلَيْهِمْ نِصَاصًا والله ان لا تحملون بطير والذين تفروا بعضهم بعضا الا لا تقارعوه فكنت نسوا في الارض فتابع كبير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 وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ